الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين <تصفيق> شيخنا يحسن التنبيه على استخدام لا حوة ولا قوة إلا بالله عند المصار هنا أمر يعني يفعل بعض الناس ونبه عليها أهل العلم قديما وهو أن بعض الناس عندما يصاب بمصاب يحوقل عندما يصاب بمصاب يموت له قريب أو يفقد شيء أو نحو ذلك يحوقل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله تجد بعضهم يخبر يقول له إن فلان مات فيقال فلان مات يقول فلان مات لا حول ولا قوة إلا بالله هذه علالث كثير من العوام وهذا من الخطأ الذي أرشدنا ربنا إليه وأرشدنا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي مرت معنا في الآية والحديث الذي مر معنا في هذه في هذا الفصل هو الاسترجاع عند المصاب الاسترجاع عند المصاب إذا الذين إذا أصبت المصيبة قالوا إن لله وإن اليه راجعون لم يقل للذين إذا أصبت المصيبة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله قالوا إنا لله وإن إليه راجعون فالذي يقال عند المصاب هو الاسترجاع ليست الحوقله الحوقله ما هي؟ الحوقله التي لا حول لا قوه الا بالله كلمة استعانه إذا أردت أن تقوم بأعمال وأمور ومصالح تقول لا حول لا قوه الا بالله كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله وإذا نودي للصلاة شرع لنا أن نقول لا حول لا قوه الا بالله فهي كلمة استعانة ولهذا يقول ابن تيمية مؤلف هذا الكتاب في ك... يقول في كتابه الاستقامة يقول و... ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة ويخطئ كثير من الناس فيستخدمونها في الاسترجاع يعني عند المصاب نعم الله عليكم هذا الساد يقول هل هناك شيء أفضل من الصبر على المصيبة مثلا الشكر العلماء قالوا أنها أنها مراتب وهذا بينها ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين هذا كتاب من, من أنفس الكتب في بابه وتكلم عن منزلتي الصبر والشكر كلاما لا تكاد تجده في كتاب آخر وذكر أنها مراتب مراتب الصبر وأعلى منها الرضا وأعلى منها الشكر وهذه مراتب لا لا لا للسائرين فيمن يصاب بمصاب وكيف يتلقى مصابة نعم هذا السال يقول هل هناك فرق بين قول الإنسان قدر الله ما شاء فعل وقوله انا لله وإنا إليه راجعون قول قدر, قدر الله وما, وما شاء فعل هذه مرة معنا أنها تغلق على الإنسان عمل الشيطان بحيث يستحضر عند مصابه أن الأمور بقدرة الله وأنها قدرها الله تبارك وتعالى عليه فهذه في باب والاسترجاع في باب وكلها تقال في المصاب لكن هذه لها أثرها وهذه لا أثرها فعند المصاب يقول الانسان قدر الله وما شاء فعل حتى لا يفتح على نفسه باب الشيطان ويستحضر أن الأمور كلها بقدرة الله ويسترجع في مصابه مقرا بأنه لله وأنه راجع إلى الله وأن الله عز و... ويسأل الله تبارك وتعالى العواض فكل هذه أمور مجتمعه دلة النصوص على أنها تقال عند المصاب نعم هذا يقول احيانا تحل بمصائب كبار كموت قريب من والد أو غيره فيرزقني الله, ص... الله صبرا فيزقني الله صبرا والحمد لله ولا أجزاء وقد يأتيني ما هو أدنى من ذلك فأجزع ولا أملك نفسي فهل في هذا خلل العلماء يقولون الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وفي قوة إيمان الشخص يتلقى في قوة إيمان يتلقى المصاب وإنكبر بالإيمان الذي هو قوي عنده وفي حال ضعف الإيمان في حال ضعف الإيمان إذا أصيب بمصاب وليس ولو كان ليس بمصاب كبير يضعف عن هذا الأمر يضعف عن هذا الأمر فعلى كل حال ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه ونعيد ما أكد عليه شيخ الإسلام بن تيمية في هذه الترجمة وهو أن المصاب الصغير والكبير بمعنى أن الذي ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه وقلت ان هذه لفته كريمة وطيبة من شيخ الإسلام لي... لينتبه المسلم أن الصبر ليس فقط في المصائب الكبار بل هو مطلوب من المسلم في المصائب كلها كبرت أو صغرت قلت أو كدرت والاسترجاع ليس في المصائب الكبار ولعل هذا يصحح المفهوم الخاطئ الس... الشائع في كثير من الناس وهو أن الاسترجاع إنما يكون منهم عند موت الميت عند موت الميت أما المصائب الأخرى لا يسترجعون وهذا من الخطأ الاسترجاع يكون في في كل مصاب والصبر يكون في كل مصاب وليس خاصا بالمصائب الكبار نعم. هذا يقول هل في وقت المصيبة الدعاء مستجاب من قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة يؤمنون هذا مما يدل على على ذلك الملائكة تؤمن ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول غير الخير قال لا, لا تقول إلا خيرا ولا يدعو الإنسان إلا بخير لأن الملائكة يؤمنون لأن الملائكة يؤمنون نعم هل يجوز الدعاء بعدم الابتلاء بأن يقول الله لا يبنينا وما معنى يبتل المرء على حسب دينه الذي يدعى به هو ما جاءت به السنة في, في إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء مثل ما جاء في حديث عائشة عندما قال لها عليه الصلاة والسلام عليك بالكوامل من الدعاء ثم علمها أن تقول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت, ما ما ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم واسالك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما عادك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم واسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل واعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول او عمل وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرة وان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا هذا الذي يدعى به وما جاء في معناه وان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا أما ان يقول نسال الله أن لا يبلانا الدنيا كلها ابتلا والنعمه ابتلا والمصيبه ابتلا ولنبلونكم فالدنيا هي دار ابتلا والله عز وجل خلق العباد في هذه الحياه ليبلوهم الذي خالق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين فلا يقول هذا وإنما يقول ما جاء التوجيه إليه والدلاله عليه في ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا وجاء في بعض روايات الحديث وأن تجعل عاقبة ما قضيته لي رشد أو كما قال عليه الصلاة والسلام سنة الله عليكم هذا يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين من بري وبيتي روضة من رياض الجنة هذا يدل على فضل هذه البقعة ومكانتها وأنها روضة من رياض الجنة وهذه البقعة هي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجده مكان للعبادة والصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى ومعنى ذلك أن فضيلة هذه البقعة تنال بالجلوس والصلاة وذكر الله وقراءة القرآن فهي تختص بمزيد فضل تختص بمزيد فضل للصلاة فيها لكن كما جاء عن مالك رحمه الله وغيره عندما سئل عن الصلاة قال أما النافلة ففي الروضة وأما الفريضة ففي الصفوف الأول والصفوف الأول الآن خارج الروضة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن خير صفوف الرجال أولها وإذا كانت نافلة فهي في الروضة أفضل وإذا كانت فريضة فهي في الصفوف الأول أفضل فالروضة بقعة مباركة وروضة من رياض الجنة وهذا الفضل الذي لها لا ينال إلا بتحصيله بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن والذكر مثله ما جاء في الحديث الآخر إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر يعني مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام نعم هذا السائل يقول أبي شيخ كبير وقد عانى ما عاناه في سبيل تربية وإخوتي وكابد ما كابدهم إلا أنه تصدر منه كلمات سخط وتضجر فقد يقول أي رب أي ذنب في أي ذنب اقترفت؟ وقد يقول أنا استحق هذا وهذا مع ذلك معظم وهو مع ذلك معظم لحق الله قال وهو يستصغرني فكيف أنصح أبي أولا أن نسأل الله أن يثيبك وأن يفتح عليك في هذه الهمة وهذه الرغبة وهذا الحرص على والدك وأيضا على هذا اللطف والرغبة في الأسلوب الحسن وهذا يفتقد كثير من طلبة العلم في التعامل مع الوالدين أو مع القرابة تجد إذا رأى عليهم منكر يتكلم عليهم من فوق وبشدة وبقسوة وبتنفير وأنتم ما تفهمون وأنتم ما تعرفون وأنتم جهال وأنتم وأنتم حتى ينشق البيت وينصدع فهذا من الخطأ ولهذا هذا الرفق الذي تبحث عنه وتسأل عنه هذا من الخير الذي نسى الله عز وجل أن يزيده فيك وأن يثيبك عليه لا بد من الرفق مع الوالدين ولا بد الرفق مع كبار السن كل انسان خطأ الكبير والصغير يخطئ لكن إذا وقع الكبير في خطأ الواجب على الصغير أن يتأدب مع الكبير وأن يعرف الأسلوب المناسب واللطف معه وأن يحترمه وأن يقدر وان يتعامل معه المعامله الطيبة حتى يكون لكلامه الأثر والفائدة ولهذا جاء في القرآن في حق الأبوين إذا كان على الشرك وعلى الدعوة للشرك قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أمر بالمصاحب بالمعروف إذا كان الأبوين مشركين فكيف إذا كان الأب مسلما؟ مصليا مطيعا لله تبارك وتعالى ولكن عند بعض الأخطاء فهو أحق بحسن المصاحبة وطيب المعاملة وحسن الكلام والرفق معه فهذه لا شك أنها من الأمور المطلوبة والتي تفتقد في كثير من البيوت في تعامل الأبناء مع والديهم والذي ينبغي عليك في هذا المقام أن تنتبه إلى مسألة مهمة في توجيه الأب أن لا تحدث بشيء على صيغة المعلم لا تحدث بشيء على صيغة المعلم وأنك تأتي تعلمه هذه ثقيلة على نفس الكبير أو ثقيلة على نفوس كثير من الكبار ثقيلة عليه أن يأتي ولد الصغير الذي حمله صغيرا و... و... و... وأطعمه صغيرا ولبسه ثيابه وعطاه طعامه و... وعطاه كساءه ثم يأتي لوالده ويقول هذا ما يصلح الذي ينبغي تفعله هو كذا هذه ثقيله تكون عند كثير من كبار السن وقليل منهم الذي يقاوم نفسه و فمثل هذا ما ينبغي للابن أن يأتي لوالده على صيغه المعلم والمخطئ انت مخطئ وهذا غلط هذا لا ياتي بهذه الصيغه وانما ياتي بصيغه المتعلم المتسائل المسترشد ويتكلم معه بأدب يعني على سبيل المثال يقول لوالده يا والد الكريم أنت, أنت أعظم مني خبرة وأنت ربيتني وأنت فتني فوائد كثيرة اليوم سمعت أحد أهل العلم يقول كذا وكذا و و وذكر الدليل عليه كذا وكذا وود أستفيد منك من توجيهاتك حتى أنا أتعلم كيف ترى يعني في هذه الفائدة وكيف ترى يقول للوالدها هذه فائدة طيبة جزاه الله خير هذا الشيخ الذي دلك عليها أنا وإياك نعمل بها هذا شيء طيب فجاءت الفائدة بماذا بأسلوب ليس فيها يعني وإنما بطريقها مناسبة مثلا والدي يخطي في الوضوء ووضوء غير صحيح يقول له يا والدي أنا في الدرسة علموني طريقة الوضوء وذكروا لي الحديث في صحيح البخاري ولفظه كذا وكذا وأنا أريد الآن أن امامك أمامك وأريد أن تصحح لي طريقتي لأن الحديث قال كذا وهل هذه بهذا الطريقة إذا انتهى يتعلم الوالد ويتعلم الابن وتكون بطريقة مثل ما حصل فيما يروى عن الحسن والحسين رأى رجلا لا يحسن الوضوء فقال له تعال نريد أن نتوضا أمامك ونريد أن تحكم أينا أحسن وضوءا أنا أم أخي فتوضع أمامه ولما انتهى قال كلاكما محسن وأنا المخطئ كلاكما محسن وأنا المخطئ أنا الذي لا أحسن الوضوء فالرزق واللين والتلطف هو الذي يجلب الخير وطالما أن عندك الرغبه هذه أبشر بالخير ما دمت يوجد في قلبك الأدب مع الوالدين والحرص على المعاملة الطيبة رب العالمين ييسر لك من الوسائل والأسباب التي تتحقق بها الفائدة سواء مع الوالدين او مع كبار السن ولو تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجد فيها من أساليب اللطف والتودد والعطف والرحمة ما يكسب القلوب والله جل وعلا قال ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك كان يخاطب عمها عمها أبي طالب وهو كافر يقول له يا عم يا عم يا عم يتلطف معه وهو كافر ليس على الإسلام ومات على غير الإسلام وكان عنده يقول يا عم يا عم لا يخاطب إلا بهذه, بهذه الاسلوب فإذا كان كافرا أو كان عاصيا وهو كبير في السن وتأدبت معه قلت له يا والد او يا عم او يا خال يعرف النكاء متؤدب ولطيف لكن لو جئت لرجل كبير وعنده خطا وقلت يا جاهل انت ما تفهم هذا الامور كلها تلخبطت ودخل الشيطان عليك وعلى النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل مكه فاتحا لما دخل مكه فاتحا ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بوالده أبي قحافة وكان وقت إذ لم يسلم لم يدخل في الإسلام وجاء به ممسكا بيده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان شعر لحيته ورأسه كأنه ثغام أبيض من الشيب رجل شيبه كبير في السن شعره كله أبيض حواجبه بيض ولحيته بيضة ورأسه أبيض من الشيب فجاء بإلى النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قال عليه الصلاة والسلام قال لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا ألا أخبرتنا نحن الذي نأتيه ألا أخبرتني أنا الذي يأتي ليش تجعل الشيخ هذا يأتيه ويتكلف يأتيه أنا أخبرني أنا الذي أذهب إليه ولم يسلم بعد كافر. فيقول عليه الصلاة والسلام وهو دخل مكة فاتحا يقول لماذا جعلت هذا الشيخ أتينا ألا أخبرتني أنا الذي أتيه ثم اقترب منه عليه الصلاة والسلام وضع يده برفق على صدره وقال تشهد الله لا إله الا الله وأن محمد رسول الله. ماذا, تت... ماذا ينتظر مع هذا الرفق؟ ومع... قال أشهد ان لا إله الا الله وأن محمد رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام ما دخل الرفق في شيء إلا زانه نعم. والله تعالى أعلم ما صلى الله وسلم على نبينا محمد